اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ احْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُهُمْ إِلَى صِرَاطِ جَهَنَّمَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْفُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ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 فحطط علينا قول ربنا انا نذائقون فاغويناكم ان كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قِيلَ لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق فذاادٍ الأم وما تجزوونَ إلا م كم كَععمللُ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 بَيْضًا آلَةَ للشَارِبِينَ لَا فِيهَا قَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ تَأَنُّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إني نار يقول ائنك لننا المصدقين